ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم من ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب جدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائق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 قال بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتذكى آياتنا فنسيتها قال كذلك أتذكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجس من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبطان الله أكبر الله أكبر بسم الله لمن الرحيم الله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 كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتذا الله أكبر Say, Allah liman hamidah. Oh,